ما تحمل كل ألسي وما تغيظ الأرحاب وما تستاقر وكل شيء عالم الغيب والتهاء وكل سنة إن عنده كم I'm <laughs> dans le vin de في en dedans la سي ومن خلفه يحب What is